قال صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب. صل على النبي. صل على النبي أصلاً من الإيه؟ إذا تكفى همك مش كده؟ فهو أصلاً من الأذكار التي تذهب بالهموم. الصلاه على النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا في يوم جمعة. فمن سننيه الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فنقولها بالمره اصل احنا مش جايبين الصلاه على النبي في الدرس عشان عليه الصلاه والسلام السلام ان احنا جايبين الأذكار العايزين نتدبرها يعني نطلع منها بمعاني تعيننا على مواجهه هذا